الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير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 ألم تَرَ أن الله يزبي سحبا ثم يؤلف بينه ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فتَرَى الودقَ يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من بردة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 والله خلق كل دابة من ما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من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 والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولا أك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم إذا فريق منهم معرض وإن كلهم الحق يأتوا إليه مثعين.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 ما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم أي يقولوا سمعنا وأطعنا أي يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك كهُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ أقسموا بالله جهد أيمانه لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون الأطيع الله وأطيع الرسول فإن تولوا فإنما عليهما حملوا عليكم فإنما عليهما حملوا عليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما عن الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم عمرو الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي اقتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أنا يعبدونني لا يشركون بي ومن كفر بعد ذلك فأودا إكهم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيع الرسول وأطيع الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبا من الذين كفروا محجزين في الأرض ومأواهم النار, ومأواهم النار ولا بأس المصير